يقول فضيلة الشيخ قصتكم الله إذا حاضت المرأة إذا حاضت المرأة في أول وقت الظهر فهل تقضي لا إذا حاضت في آخر الوقت إذا حاضت في آخر الوقت وهي لم تصلي فإنها تقضي أما إذا حاضت في أول الوقت فالوقت واسع لها أن تؤخر وجاءها جاءها الحير وهي وقت لها أن تؤخر إيش عليها شيء نعم